لَغُمَّ عَذَابُ جَهَنَّمَ نَعْمَ نَغُمُّ عَذَابُ إِنَّ الَّذِينَ آل لا بُطش وبكَل شديدٌ هو يبدي ويريد وهو الغفور. إِنَّ بَقِيَ شَرْبٌ بِكَ لَشَدِيدٌ